أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لم ت ق و ل و ن ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون إ ن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا ك أ ن ه م بنيان مرصوص واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله إ ل ي ك م فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى بن مغيم يا بني إ س ر ا ئ ي ل اني رسول الله إ ل ي ك م مصدقا مصدقا لما بين يدي من ا ل ت و ر ا ة ومبشرا ب ر س و ل ياتي من بعدي س م ه أ ح م د فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افتري على الله الكذب وهو يدعى إ ل ى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره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 ل م و ك س و ي تجري د خ ل ك م من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات ح ت ه ا ل ن ه ا و م س ا ك ن ط ي ب ة في ج ل ل ع د ن ذ ل ك ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م وأخرى ت ح ب و ن ه ا نصر م ن الله وفتح قريب. وبشر قريب ا ل م ؤ م ن ي يا ن ى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 م ن بني إ س ر ا ئ ي ل و ك ع ر ا ل ط ا ئ ف ف ة أ ي د ن ا ا ل ذ ي ن آمنوا ع ل ى ع د و ه م ف أ ص ب ح و ا ظ ا ه ر ي ن